بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد ثرض الله لكم تحلة أيمانكم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 اللهم ve Mələh ve Cəbril ve Salih Müminlər ve Məlakatı bağda zahir. Asa Rəbbi ımlılkın, yəni onu azıvadan daha iyi olanlarla tatetin taibatın, gabilatın, saipatın, feibatın ve abkarın. Ya ayetlerin, amanu, quu anfusukum ve ahliyukumna ramu, quu anfusukum ve ahliyukumna وَقُوَدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتبروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا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 yakulun Rabbana atmin lana nurna vurfil lana innaka alla koll şeyin kadir ya ay yehanbiy jahid al kuffar ve al manafiqin wa gluz alayhim برب الله مثلا للذين كفروا رأت ليو ومرأت لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخولا نرما الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون اذ قالت وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه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 وكانت من القانتين